بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفب ورأيتم ما فيبخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا